بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لذن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ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 كلُل فيِي كِتَابِم مُبين وَهُوََّ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَوْمُ فيِي سَِّةِ أَامِ وَكَانَ عْش على الم إِل وَكَانَ عشُوه على الم إِ يمَلَُكُمْ أيّكُمْ أَحْسَن عملا وَل قلت إِن قُلْتَئكُمَّ بَعْثُونَ بِبَعْدِ المَووتِ لَقولولًا الذيينَ كَفَروا لَقولولًا الذيينَ كَفَروا إه إِللاا تِحْرُ مُبين وَلإِن أَفْخَرنَا عَنهُم العذاَابَ إِلَ أَّةٍ مدُودَة ل يقولُ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 وَل إِنْ أَذَقُ نَون مَا أَبَعْدَو بَرو أَمَسَّدُ لََقولًا ذَابَ السَّيةُعَِّي إِ لَ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 قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات ودعوا من, ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم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 وَحَابِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُو شَاهِدًا مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ وَمِن قَبْلِهِ كِتَاب مُوسَى إِمَامًا ورحمة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 وَمنَن أَوَّكُ مَِّا نِفْتَرَ عَلَ اللهَّهِ كَذِمَا أُلَائِنكَ يَرَضُونَ عَلَ رَبِّهِمْ وَقُول الأشْحَادُ ه أُنَا إَِّذِنَ كَذَبُوا على رَبِّهِم أَلَا لَعْنَةُم اللههِ على الظَّظِمِين. الذيينَ أَصُدّونَ عَن سَبيل الله وَيَابونعَ وَدَ وَ بالِالآخِاتِهُم كَافِعرون قُلائِكَ رَمْ يكُون وَجِزينَ فيِي الأوْض وَمَا كانَ لَ وَمَا كانَ لَم مِ دُون اللَّ مِن أَلَ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك, أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟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 قال يا قوم ارأيتم ان كنتم على بينه من الرب واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون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 ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تذري اعينكم لن ياتي يوم الله خيرا الله اعلم بما في ان قسم اني اذا لمن الظالمين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 وَأَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ بن وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ يُعْصِمُ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وحال بينهما الموج فَكَانَ من المغرطين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْحَكَمُ الْحَكِيمُ قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك بي علم اني اعوذك اني اعوذك ان تكون من الجانين قاللَ رَبِّْ إِّي أَذُ بِكَ أننْ أَسْأَلَكَ مَا لَْسَ لِ لي بِهِ عِلمُ وَإِلَّا تَوْفِر اللي وَإِلَّا تَوْفِرلي وَتَوْحَّ أَكُم مِلَ الْخَاسِرين بِلَ يَانُوا حَِّقُ بِسَلَامِ مَِّ وَبََكاتٍ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 مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا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 قالوا يَا يَهُودَا مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لك بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونَ الْجَمِيعًا ثُمَّ لَن تُنْظِرُوا إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا في شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من الرب واتاني منه رحمه واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِذِي يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُسِئَ بِئِمَ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُغْرُونَ إِلَيْهِ قَوْمٌ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتٌ أُطْهِرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ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 وَ جعلن عَهَا سَافِه جعلن عَ سَافِهَا وَأَمْطَرن عَلَهَا حِجََةً مِنْ سِجيل وَأَمْقَرن عَلَيهَا حِجرََة مِنْ سِجيلٍ النَّبُودَ مُسَووَّمَةََّ يندَ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 وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ الله خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَعِيفٍ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَّنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُ أُعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظلموا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 بِتَزْرِفُ النَّرْصُدَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُم آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظالمة إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعُ له النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وما نؤخره إِلَّا لأجل معدود يَوْمَ يأتي لا تكلم نَفْسٌ إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ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 مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَنُوفِّيَنَّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 لَ ل كانَلََ مِلَ القُرون مِم قَبلَلِكُمْ أُلُ بَقِيَّةِ أَنهَوْنَ عَ الفَسَادِ فِي الأأَْض إِللاا قَدينَ مًَّا أَ جَن بُِّمْ وَاتَّبَعَ الذيينَظَلَمُ مَا أُتْرِفُ فِيه وَكَانوا مجرِمين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 كِتَابٌ فِيهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتَ مُضِرٌّ إِنَّا مُضِرُّونَ